يرقون حتى يصلوا إلى منزلته ولهذا قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان أما من انفصل من الأولاد وكان له زوجة وذريه، هذا منزلته في مكانه ولكنه لو أراد أن يزور اباه أو أحد من أقاربه فلا, فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا يقول يا شيخ هذا المحب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 سبحان الله <تصفيق> على كل حال أنا, أنا أشكر الجميع وإني مسرور بهذه الزيارة لأنني وجدت والحمد لله إقبالا على العلم وحصا عليه وجدت من, من لا يغضي بطرفي عن, عن النظر إلى المعلم وجدت من يقيد ويكتب امتحنت بعضكم في مراجعة ما سبق فوجدته قد أدرك كل هذا يسرني كثيرا ولكن يقول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن نعم ونشكو إلى الله ونسكو إلى الله عز وجل قلة الفراء لكن, لكن إن شاء الله تعالى ما دام الأمر كما شاهدت الآن من الحرص سوف يكون هنا زيارات إن شاء الله في المستقبل وعن قريب إن شاء الله نعم أما الأبيات فلا أستطيع لأن أرد عليها لأنه لست بشاعر لكن لعل بعد شهر وحصل كل يوم أكتب بيت سهل الله إن شاء الله بذلك الله خيرا يقول السائل نصيحة فضيلتكم لمن بدأ بطلب, بطلب العلم بما يبدأ من الاهم فالاهم انا عندي ان اهم شيء في طلب العلم ان يتعلم الانسان تفسير كلام الله عز وجل لان كلام الله هو العلم كله قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكان الصحابه لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القران والعلم والعمل جميعا هذا اهم شيء عندي وعلى هذا فيبدأ الشاب ولكنهم الصغار من الشباب بحفظ القران والان حفظ القران ولله الحمد متيسر في المساجد حلقات يحفظون القران وعليهم املاء من القراء يحفظونهم القران ثم انه بهذه المناسبه اود من اخواني الاغنياء ان نولوا اهميه في هذه الحلقات يتشيعهم. ماديا ومعنويا واللي انهم أنهم إذا عانوا في, في, في, قراءة في تعليم القرآن فإن لهم مثل اجر المعلم مثل أجل المعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا إيش فقد غزى ولأن الله قال تعاونوا على البر والتقوى ولن نأمرنا بالتعاون إلا لنا لا أجرا لذلك أحثت اخوان الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال سواء كان مالا يعني نقدا أو كان حقارات توقف لهذه الحلقات تنفعه بعد موته واحث أيضا القائمين على حلقات القرآن أحثهم على أن يهتموا بإنشاء ما يضر على هذه الحلقات في المستقبل لأن, لان التبرع المقطوع ينتهي لكن اذا حرصوا على ان يؤسسوا شقق من عمارات يؤجرونها او دكاكين او ما شابه ذلك كان هذا حمايه لهذه الحلقات من التوقف في المستقبل نعم جزاكم الله خير بعد ذلك السنة, السنه النبويه لانها اي السنه هي مصدر التشريع الثاني لا اقول الثاني بالترتيب المعنوي ولكن بالترتيب الذكري والا فما ثبت بالسنه كالذي ثبت بالقران سواء لان الله يقول وانزل الله عليك الكتاب والحكمه فليحفظ السنه ومن الكتب المختصرة في السنة عمده الأحكام مختصرة وهي أيضا موثوقة لأن, مؤلفها لأن جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه ولم يشد عن هذا القيد الذي تقيد به رحمه الله إلا حديث سيره وإذا تقق الإنسان شيئا ما فليحفظ طلوق المرام طلوق المرام من احسن ما اقوله في الحديث لانه يذكر الحديث ويذكر مرتبته فيعطي الانسان قوه وقدره على معرفه مرتبه الحديث وذلك لان الحديث ليس كالقران الكريم القران الكريم لا نحتاج الى البحث في سننه لماذا أخ هنا أنا. لا القرآن الكريم لا يحتاج إلى البحث في سنة لانه لأنه ثابت ما فيه إشكال متواتر أما السنة فلا يتم الاستدلال بها إلا بأمرين الأول صحة الحديث والثاني دلالة الحديث على الحكم المطلوب ولهذا إذا قال لك إنسان هذا حرام الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا تستسلم ولا تقول أثبت الدليل نعم نعم وطالبك بصحة النقل هذا دليل على أن هذا ثابت عن الرسول كان في احاديث ضعيفة وفي احاديث مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام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 ولا حمود ولا محمود نعم سمي عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد العزيز عبد الوهاب لان خير يقول هذا الكلام ثم يقول ما الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء ما حمد وعبد وهذا ليس بحديث ولا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يجوز ان ينسب للرسول لكن الثابت احب الاسماء الى الله ايش عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن. المهم أن السنة يحتاج المستدل بها إلى امرين الأمر الأول الأخ. وين؟ نعم. أنا أردت هذا. إذا تنازل لا الله بتناد الله طيب خبر أحسن أحسن بارك الله فيك تمام أستاذ الأول نطالب المستدل بصحة الحديث ثانيا هل هذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدل على الحكم أو لا في القرآن يطالب المستدل بالآية على اثباتها كيف لان القران ثابت بالنقل المتواتر تواترا لفظيا ياخذه الصغير عن الكبير بعد ذلك اذا كنا اولا نعتني بايش في القرآن حفظا وتفسيرا ثانيا بالسنة ولكن السنة لا بد أن نتثبت من صحة الحديث إلا أنني أرشدتكم إلى كتابين أحدهما عنده الأحكام والثاني بلوغ المرأة طيب بعد ذلك في الفقه الفقه استشر فيه المعلم المباشر استشر فيه المعلم المباشر يعني قد تكون قد على مذهب الشافعي مثلا فهنا ناخذ بما الفه الشافعيه تتفق على مذهب الحنابلة خذ بما كتبه من الحنابلة تفق على مذهب على مذهب الحنفية وعلى مذهب مالك خذ من الكتب في هذه المذاهب ما يرشده اليك المعلم المباشر ولكن لاحظوا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 ولكن تتفجر لنبيه أمامه فإذا ارتفع في العلم يأخذ بما دل عليه إيش الدليل ولا تعصب لمذهبه نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا في النحو بقي علينا في النحو الذي يستطيع أن يحفظ ألفية بن مالك فليحفظها لأنها خلاصة كما قال رحمه الله في آخرها أحصى من الكافية الخلاصة خلاصة النحو ومن لم يستطع فما دون ذلك أما العقيدة فهناك كتب كثيرة في العقيدة أحسن ما رأيت من المشون المختصر في العقيدة العقيدة الواسطية للشيخ السلام ابت رحمه الله أولها كله في إثبات الصفات بالآيات، ما هو بكلام فلان وفلان. ثم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كلاما كثيرا في رسائل كثيرة من من العقيدة، في كتاب التوحيد كتب التوحيد كثيرة ولله الحمد، لكن من أحسنها كتاب التوحيد الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه من احسن ما كتب في هذا الموضوع. نعم.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 بإيش بصحة النقد إذا صح عنده الحديث فليأتي به أما المعروف فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي عليه أو سلم عليه في أي مكان فإنه يبلغ قال عليه الصلاة والسلام إن تسليمكم يبلغني حيث كنتم نعم إذا كن الله خير يسأل عن حكم اللعب بالورق, بالورق. في اي و... في لا لا و... و... بالورق لا لا بالورق شكله مفتوحه ما هي مشكوره ولكن ظاهر الورق وريتكم كيف يا لعيب ما ما كذب كلهم لهما نواه السائل موجود البلوش يا شيخ البلوش مكتوبه بلوش في أوقات الصلاه معروف ان الورق طيب انت السؤال سؤال نعم أولا لتعلم يا أخي المسلم أنك إنما خلقت لعبادة الله وأن كل ساعة ولحظة تمضي عليك بدون عبادة الله فهي خسارة طياء وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالفعل من باب أولى افعل خيرا وإلا فترك ونحن حسب ما سمعنا عن, عن لاعب الورق البلوكس أنها تأكل, ال... تأكل الوقت أكلا كالنار في الهشيم وأن الوقت يضيع ساعات كثيرة وكأنها دقائق. وهذا يعني أن الإنسان اضاع وقته السمين بهذا بهذه اللعب والسمع الى قول الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون ايش لعل لعل لي اعمل صالحا فيما تركت ما قال لعل لي فيما تركته قصورا وااتي سيارات لا لعل صالحا فيما تركته فلا يليق بالمؤمن ان يضيع اوقاته في مثل هذا اللعب وقد صرح من أهل العلم من صرح بأن لعبها حرام ومن من صرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يصح حديث أبو أبي, أبي داود وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواده في حجة الوداع إنما هي هذه ثم ظهور الحصر دليلا على ذلك ثم ظهور, حرك الرأي. حرك الرأي. ثم ظهور الحصر حركة الراء حركة الراء ثم ظهور الحصر هذه ثم ظهور الحصر الحصر يعني. أو ثم ظهورا وشرابه عندك ظهوره غير مشكلة ها؟ منكم نستفيد غير, غير مشكلة, مشكلة. طيب ثم ظهور الحصر يعني ثم لزمنا ظهور الحصر الحصر جمعوا حصير المعنى هذه ثم بعد ذلك لزمنا البيوت وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أزواجه ينبغي أن لا يحججن وكذلك كان. لكن في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف من يتبعه فأذن لهن أن يحججن فحججنا ما حج من كان من اراد من هنا الحج في اخر خلافة عمر بن الخطاب لانه خاف من منعهم ومن ثم نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا ويحصل في الحج من المشقه والتعب والاختلاط بالرجال ومزاحمه الرجال ما يحصل نقول لو ان المراه اكتفت بفرضها وما وإذا كان عندها فضل المال تعين به من يريد أن يحج فرضا فإن إذا عانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجله خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب وربما تهلك وكذلك أيضا نقول في الرجال يعني لو جاءنا رجل يقول أنا أريد أن أحج تطوعا أو أبذل ما أحج به في, في مساعدة في إخوان المسلمين في البسنة والهرسك ماذا نقول له الثاني والأول الثاني قسائد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن دينهم ويدافعون عن أراضيهم وعن صبيانهم أفضل من أن أن تجعل هذا في الحج أو العمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الذي يصلي الفجر متأخرا عن وقته يوميا ومن غير تعمد.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 والدواء الثاني لاحق أما السابق فأن يقلل من السهر قلل من السهر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بدل عشاء لأن ينام الإنسان عن التهجد أو عن صلاة الفجر يقول بدل ما تبقى حتى تكون الساعة ثانية عشرة نم إذا كانت الساعة عشرة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 فاشتري ساعة صوتها قوي وإذا خفت إذا جعلتها عند الوسادة وسمعتها في وانت وأنت بين النوم وليقضة فأبعدها عنك وإذا خفت إذا أبعدتها أن لا تسمع صوتها فأجعلها في تنكه لأجيكم الصوت قويا وكل إنسان يمكن أن إذا كان مجتهدا يمكن ان يصل إلى مراده لكن اكثر أكثر الناس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 نعم نعم الآذار بارك الله فيه <تصفيق> أن ينام ولا يجد موقضا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فلنصلها إذا ذكرها هذا عذر كذلك لو نسي إنسان مثلا كثير نسيها أو تشاغل بشغل شدة فكره فنسي هذا عذر ايضا او انسان مضى عليه الوقت بسرعه فما شعر الا وقد خرج الوقت هذا عذر نعم جزاكم الله خيرا بقي النقاش هل من العذر اذا كان الانسان مريضا وثيابه ملطخه بالنجاسه ولا يستطيع ان يتوضا ولا ان يتيمم هل من العذر ان يؤخرها عن وقتها لا وصل على حسب ما تقدر عليه في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيله الشيخ لماذا تردون على من يقول ان الموالد فعلها الصحابه ان الموالد, الموالد جمع مولد فعلها الصحابة وأنها ليست بدعة نعم يسير أن نقول أثبت هذا أثبت هذا ومثل هذا لو فعل لكان مما تتوافر الدوائع على نقله وليهم المسلمون أربعة قرون القرن الأول والثاني والثالث لما مضى خير القرون حدثت هذه البدعة ثم نقول يا أخواني رويدك أنت الآن تريد أن تتقرب الله بهذا إذا قال نعم نقول تقرب الله بما هو معلوم ولذلك تجد بعض الذين يعطرنا هذه الموالد والثواب المولد لأنه مولد واحد من موالد تجدهم فاترين في سنن أهم إن صح أن نقول هذا سنن فاترين في الصلاة مع الجماعة بعضهم حليق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 يقول السائل رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جاء معها ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى بعد عجماء لا حرج عليه في هذا لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ومن حلت صلاتها حل جماعها الصلاة اعظم من الجماع فان هذا متى طهرت المراه من ولو بعد خمسه ايام من نفاسها فانها فانه يلزمها ان تتصل وان تصلي وان تصوم ان كان ذلك في رمضان ويجوز لزوجها ان يجامعها ويجوز ايضا ان تقرا القران وكل ما يحل الطاهرات يحل لها إذا عاد فننطع هل هو جم نفاس او, جمن أو حدث من حمل ثقيل او من شراحه او ما اشبه حسب الحال نعم. نعم جزاكم الله سؤال يقول ما حكم استعمال العرق المختلط بالكحول نعم. اذا كان الخطيرا لا يؤثر فلا بأس بذلك وإذا كان الخطيرا يؤثر فيها فان الاولى اجتنابها ولا يتطيب الإنسان ولكن لا بأس أن يستعملها لحاجة كما لا يحتاج إلى تعقيم جرح أو ما أشف ذلك ومع هذا فليست بنجسه لو أصابت الثياب أو الجسم فإنه لا يجب أن تغسل لأنها ليست بنجسه اذ لا دليل على نجاسه الخمر بل ان الدليل يدل على طهارة الخمر يعني طهارة حسية لأنك إذا تأملت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام ردس من عمل الشيطان تبين لك أن المراد بالرس هنا الرس العملي بقول ردس من عمل ولأن الله ذكر معه أي مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة النجاسة الحسنية بالاتفاق ويدل أيضا لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في إيش في الأسواق في الشوارع ولو كانت نجسة ما حل أن تراق في الأسواق اذ لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها كما أمرهم بغسل الاواني حين حظيمة الحمر يوم خيبر ثم إن هناك دليل واضح جدا وهو أن رجلا اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راويه خمر أتعرف الراويه كربه كبيره راويه من الخمر فأهداها الى الرسول عليه الصلاه والسلام بعد أن حرمت الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم انها حرمت ولا يجوز للانسان ان يقبل هديه محرمه تكلم رجل مع صاحب الراويه كلام سر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشراكه <تصفيق> قال قلت بعها قال لا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فما الراويه واراق الخمر في حضره النبي عليه الصلاه والسلام ولم له اغسل الراويه ولو كان ولو كان الخمر نجسا قال له اغسلها فعندنا الان دليل الدليل الاول عدم الدليل الدليل الاول يعني على طهاره الخمر طهاره حسيه عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل لا كلام متناقض تفضل يعني اذا الدليل على طهارتها عدم الدليل على نجافتها كذا طيب اسمع والاصل في الاشياء الطهاره الدليل الثاني هذه الادله التي تسوقها لكم نعم جزاكم الله خيرا نعم كيف المكان جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله مراقب أنت أنت المراقب أنت المراقب ولا هذا اللهم مراقب كم يشير إن منكم مدلسين الله. هذا آخر سؤال طيب فضيلة الشيخ حفظكم الله أولا إنني أحبكم في الله وكثير من الأسئلة يبدأون على كل حال نحن نحب من أحبنا في الله ونسأل الله فعل أن نحبه كما أحبنا فيه يقول أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق لأنني قد اغتبتك في عيدك مجالس والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي أما أني أما إن كان هذا الرجل او غيره او غيره من الناس يغتابني تدينا بمعنى انه راى اني اخطات في امر وعاتبني لذلك فهذا على كل حال معفون عنه واما اذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا اقول اقول هذا محل نظر ولا اقول عف الله عنه وارجو العفو من الله, الله. الثاني اذا عف الله عن كل من اغتابني وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه وهو من ني في حل نعم اخذ سؤال. سؤال سائل, سائل يقول لعل الله يجيب السؤال الثاني ما حكم سائل يقول ما حكم ذهاب النساء النساء الى الكوافير مع العلم ان بعضهن يشبهها بالماشطه التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اولا لا بد ان نعرف ما هو ما هي الكوافير هي هي كوافير ولا كوافير ولا ايش كوافير مع كوافير معربه إيه؟ إيه الكوافير معربة. لكن معربه أو معربه واصبح الكوفير ولا ايش أصلها من اللي يعرف اللغه العربيه الكوافير لا ميه يقول معربه عن ايش؟ حلاقا حلاقا ستحلق النساء يعني؟ نعم. <تحلق> الحواجب لا يا أخواني علموني ماذا ال الكوفير هذا؟ تم شط يعني ولا؟ لا؟ غير خخ الله يعني تزيين يعني؟ طيب إذا كان الأمر كما قال فإن كانت تحسينا سحسين جائزا فلا بأس به وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وإن كان محرما فلا يجوز فمثلا إذا كان كما قال الأخ أنها تنقش بالمنقاش شعر الوجه فهذا حرام من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصه والمتنمصه والنمس نتف شعر الوجه وقيل عموما ولكن نقول نتف شعر الوجه هذا أمر معروف أنه نمس لكن احيانا يظهر للمرأة في محل الشارب شعرات حتى يخضر شاربها في بعض الأحيان فمثل هذه لا بأس أن تزيله بالأذهان المعروفة التي تزيل الشعر أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر فمن العلماء من قال لا يجوز لأن هذا داخل في قول الله تعالى عن الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومنهم من أباح ذلك وذلك أن اخذ الشعور ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم مأمور به وقسم منهي عنه وقسم مسكوت عنه كم الأقسام الآن؟ ثلاثة قسم مأمور به مثل العانة والأبق والشارب هذا مأمور بإزالة فيه لكن الشارب يقص قصا ولا يحلق حلقا لأن حلق الشارب تشويه حتى إن بعض العلماء قال ينبغي أن يؤدب فاعله أما قصه وحفه فهذا من السنة الأبيض يسن فيه النفس العانة يسن فيها الحلق هذه ثلاثة شعور يؤمر بإزالتها أو تخفيفها بالنسبة للشارب اسم آخر منهي عنه وهو اللحية لهيا من هي عن عنه يحرم على الانسان ان يحلق لحيته والعجب الذي لا ينقضي انك ترى كثيرا من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم مع ان يفعل له هجما هج الرسل عليه الصلاه والسلام فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحيه كثه وها هو هارون قال لموسى يا ابن امه لا تأخذ باللحة ولا براسي وحلق اللحة هدي من هدي المجوس والمشتكين فيا سبحان الله أنت مؤمن بالله ورسوله أتفضل هدي المجوس والمشتكين على هدي سيد المرسلين لا والله ولهذا ننصح إخواننا عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله لان اللحية في الوجه كل انسان يلاقيك وهو حالق لحيتي يقول اشهدك اني قد خالفت الرسول اعوذ بالله وهذا خطير خطير جدا فحالق اللحيه حرام ومن ذلك ايضا ما اشرنا اليها النمص وهو نتف شعر الوجه هذا من المحرم بقي علينا المسكوت عنه شعر الذراع وشعر الصدر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 في النساء ربما يكون مشوه للمرأة والرجل لا يحب ان يرى امراته وعليها شعر كثير في الساق والذراع فتخففه ولا باس فيجرى السيناء في الكوفير الان اذا كانت تنمص فهذا حرام اذا كان لا تنمص ينظر هل اجرتها بقدر عملها او اكثر اجتبه بقدر العمل او اكثر طيب العمل يمكن تبقى ثلاث ساعات على هذا التزيين كل ساعة بمئة ريال صح اكثر من مئة ريال في الساعة اخشى ان يكون من الاسراف نعم العروس ان ألقى الله المحبة بينه وبين زوجها فهي لا تحتاج هذا وإن كانت الأخرى فهي لو تجمل أجمل تجميل ما نفع نسأل الله أن يجمع بين العروسين بخير وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح